فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَرْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعتهم وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Walana Hatana Alamal Mujani Dina Mimkum, Wal Svabirina, Walana Beluat Baronkum, Inna Lavina Kaffaro, Al Santuan, ما تبين لهم الهداة لئي ضر الله شيئا وس يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الله واعطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وَصَدُّوا عُوا سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَيْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يتركم أَعْمَالَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعبوا ولهوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج عضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم والله